I <laughs>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 سَمَاء وَالصَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الترائب فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَاجَعَ وَالأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَذِي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده اكمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقابة وَمَا أدراك ما العقابة فك رقبة أو إطعام يوم ذي مثغبة يفي من دام قربة أو مثكينا دام ثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إ أصحابُ المَمَنَ والذينَكَ فرَوا بِآياتِن أُول إِكَ أصحابُ المشمَ عَلَهِ النارُ مُصَادَ الله مكم سمع الله لمن حمدا الله أكبر